ضِرَارَ النَّبِيِّ مِمَّنْ عَنْتَ عَلَيْهِمْ وَأُذِلَّ الْمَذْءُ بِعَلَيْهِمْ وَنَضَّ الِّنِّ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ فَالَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِامْرَأِهِ الرَّحِيمِ وَعَلَتِ الثَّاتَةَ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَنُّو اَللَّذِينَ مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ يَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هو يَا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يغربوا بانفسهم ولا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 فَلَاؤُلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْ طَائِرَةٍ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اللهُ أَكْبَرُ الله وما كان المؤمنون دين في ركاب فلولا نفر بن كل فرقه منهم طائفه ليتفقدوا في الدين واليروا لِيَتَفَطَّرُوا فِي الدِّينِ وَيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَدْرُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً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 مرة أو مرتين ذم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صَرَفَ اللهَّ قُلوبَون بِأََّهُم طَوم ل يَقَّون لََذجاء أَكُم رَسُول مِن أَفُسِكُمْ عزيزٌ عَلَيهِ مَا عَتُم عزيز لَيْهِ مَا عَتُم حَرصٌُ عَلَيكُم